رسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبت فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله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 17. ويظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون 18. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إن ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وقالوا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوالكم في الدين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 الا تقاتلون قوما انكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بداكم اولا مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يُعَذِّبُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذِيبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 الشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبقت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر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 واليوم الآخر وجهاد في سبيل الله لا يستون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين عملوا وحَجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَفْسَسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةٍ عِنْدَ 124. وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربه برحمه منه ورضوان 126. وجنات لهم فيها لعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله قرون عظيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحكم الكفر على الايمان وامن يتولكم منكم فاولئك ترفتوها وتجارا وتجارتو تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الضال ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فترضصوا حتى يأتي الله بأمر 114. والله لا يهدي القوم الفاسقين 115. لقد رصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تبني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم برين. ثم أنزل الله سكينته وعلى رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الناس وَمِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلٰى مَن يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ رَّحِيْمٍ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهٖ هٰذَا وإن خف ثم عيلتا فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله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 يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ أَتَلاَهُمُ اللَّهُ أَن يُفْقَهُونِ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا لا إله إلا هو سبحانه وعما يشركون يريدون أن يطفيوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون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 لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشره بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم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 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ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 بِذْهُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا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 17. أفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين 18. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين 113. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر 114. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لا ولكن ولكن كريه الله بعافهم فثبتهم وقيل قعودوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبلا ولا وضعوا خلالكم يبغونكم الفتن وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بتعو الفتن من قبل لقد بتعو الفتن من قبل وقلبو لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون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 من يلمذك في الصدقات فإن يعطوا منها رضو وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن إنا إلى الله راغبون إن مصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفرذ قلب والغارين وفي سبيل الله وبن السبيل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 يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ حَقٌّ أَن يُرْضُوا إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ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 المنافقين والمنافقات والكفار نار رجاءٌ نع رجاءٌ خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا وشد منكم قوة كانوا أشد منكم قوتهم وأكثر أموالهم وأولاداً، فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وخذ. فَأَنْتَ الَّذِي خَضَوْا أُولَآئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَآئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمٌ رُحِّي وَعَادٌ وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمِ ابْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ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 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ وَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ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 فَضْلِي فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Wahai mereka yang berada di bumi, tiada yang berkuasa kecuali Allah, dan tiada yang berkuasa kecuali Allah. Dan tiada yang berkuasa kecuali Allah. Dan tiada yang وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القون إلى يوم القونه بما أخلف الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله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 فَيُضْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا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 إنهم كفروا بالله ورسوله وما تومهم فاسقون، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون.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 Qalidin fiha, zalkal Fuzul Alim, wajal Muzhirun min Al Arabi yuathal lham, wqaad al Ladin khabul Allah wa Rasul, syucib al Ladin kafaru minhum ghabul alim,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 توك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعيلون تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما يوفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنى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 سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه.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 إِنَّ مَا يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّ مَا يَنْتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ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 فيه رجال يحبون أية تطهروا والله يحب المطهرين أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْنَ أم أَسَسَ بُنْيَانًا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 119. ومن الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخلصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا ولا يطرون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب له به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينالون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 اتفقوا في الدين وليوم ذرو قومهم إذا رجعوا إليهم وليوم ذرو قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أهل الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار واليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن إن الله مع المتقين وإذا ما أُزِلَتْ سورةٌ فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون وأما الذين في قلوب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 وإذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم من صرفه صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من ان أعزّون عليه ما عنتم حريصون عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم